nesa'lu ya la بسم الله الرحمن الرحيم. توسَّلَ مُوَمِّنُ الْمُحَيِّ مُنْ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَابُ الرزاق الْعَلِيمُ الْقَابِضُ المسيط الخافض الرافع المعيد المذل السميع المصير الحكام العرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيد الحاسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحاكم الوالود المجيد الباعث الشاهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصل مبديء المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحي الصمد القادر المقتدير المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الب Al walimü Taalibarutawab al mantaqim al afgur auff al mali al mukiz al jalan ve سبيع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيح وهو سبيع البصير اللهم صلي أبضل الصلاة Altyazı